فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ قُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلُهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ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 قال قال فما خطبك يا سامري قال بطرت بما لم يدر سربه فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك تولتني في قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم مَلَنًا فِفْنَهُ فِي يَمٍّ مِّنَ الثَّاسِ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شيء علم